فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي حَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذْا وَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَوَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام واتقوا الله اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاق الحج أشهر مَعْلُومات فَمَن فرض وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِهِ يَعْلَبُهُ اللَّهُ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَهُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَرْتُمْ مِنْ عَرَبِكُمْ واذكره كما هدا